قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفان أه الله خير أم ما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ, فأنبتنا به حَدَائِقَ قَذَّاتٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا ۗ قَالُوا أَإِلَٰهٌ مَّعَ الله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 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ الْبَأْسَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا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 مَن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَإِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ إِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ